114. وما أدراك ما الحطمة 115. نار الله الموقدة 116. التي تطلع على الأفئدة 117. عليهم مؤصدة في عمد ممددة